بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين على رحمه الله تعالى وقال باب قول الله السلام المؤمن وروى حديث عبد الله بالتشهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شرف الانبياء نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلا زال المؤلف بن بنى رحمه الله ينقل عن الامام البخاري من كتابه الجامع الصحيح من كتاب التوحيد ابواب ويختصرها بينما يريد أن يذكر أمثلة معروف ان كتاب التوحيد الإمام البخاري قرر فيه كما قرره السنة السنه والجماعه اثبات الاسم والصفات لله ونوع التراجم وذكر تحت هذه التراجم نصوص من الكتاب والسنة ومن ذلك هذا البقاء. من ذلك هذا الباب اللي لو قال قال قال الإمام أبو رحمه الله في كتابه جمع الصدي في كتاب التعيين فابو قول الله تعالى السلام المؤمن انشر إلى قول الله تعالى في آية الحسر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك والقدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشتكون وذالك تفضل إثبات اسم السلام اسم المؤمن السلام المؤمن السلام من أسماء الله والمؤمن من أسماء الله السلام الى دعاء قيل. قيل إنه دعاء دعاء بالسلامة فالمسلم يدعو بالسلامة لمن سلم عليه والمؤمن المصدق لي رسله بالمعجزات ففي هذا هذين السلام والمؤمن في هذه كما أن الآية فيها إثبات عدد من الأسماء لله تعالى والله الله الذي لا اله الا هو الملك اسم الملك وقدوس متنزه مطهر عن كل نقص وعيب ملك وقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما اشركوا كما تاسنا المؤلف ذكر اسمي في الترجمه اقتصر على اسمي سلام المؤمن والمراد ذكر بقيه الايه سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار والمتكبر ثم قال وروى حديث عبد الله في التشهد هو ابن مسعود رضي الله عنه حديث ابن مسعود خذه الشيخان بخاري ومسلم في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد والتشهد له انواع تشهد ابن مسعود تشهد ابن عباس تشهد ابن عمر اصحها تشهد عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي في كفه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورسول الله وبركاته تشهد ابن عباس التحيات, لله. التحيات والصلوات المباركات لله واذا اتى المسلم أي نوع من هذه الانواع التشهد الثابته فإنه مشروع التحيات التعظيمات لوه لله والصلوات صلوات الخلف وغيرها والطيبات الأعمال الطيبة لقى الطيبة التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ماذا والشاهد تبديمة السلام سلام الله السلام, السلام علينا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلم على النبي أيها النبي استحلا الاستحلا للإستحضار أيها النبي هذا الاستحضار وليس منادرة لحظة السلام عليك أيها النبي ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ففيه إثبات اسم السلام لله في التشهد في ح하는 وهذا هو ما يعني شهد الترجمة الترجمة هو باب قول الله السلام المؤمن وفي حديث التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله وعلى إباد الله الصالحين نعم وقال باب قول الله تعالى ملك الناس قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره عن النبي عليه السلام قال يكتب الله الأرض يوم القيامة ويقى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ نعم وقال البعض بخاري باب قول الله تعالى ملك الناس المقصود من هذه الترجمة المقصود من هذه الترجمة اثبات اسم الملك وأن من أسماء الله الملك ملك الناس ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطش السماء بيمين ثم يقول على الملك اين ملوك الأرض هذا هو الشاهد أنا الملك يثبت الملك اسم الملك على الملك اين ملوك الأرض وفي إثبات القبض لله عز وجل يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطش هذه الصفات الفعلية فهو يقضب ويطوي سبحانه وتعالى كذلك بجلاله وعظمته نعم وقال باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم قال حدثنا ابن ابي الاسود حدثنا حرمي حدثنا, جو... حرمي. حرمي. حد... حرمي. حرمي. حدثنا, حرمي. حدثنا شعبه عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال نلقى فيها وتقولها من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكن فيسكنهم فضل الجنة نعم وقال عمام بخاري طابقه الله تعالى وهو العزيز الحكيم المقصود من هذا التفضل من اسم العزيز واسم الحكيم لله عز وجل وسبق أن الله تعالى مشتقه ليست كل شيء متضمن للإستفاق فالعزيز متضمن لإتفاقصة العزة والحكيم متضمن لإتفاقصة الحكمة ثم ذكر حديث أنس قال لا يزال يوقع فيها يعني النار وتقول هل من لزيد حتى يضع فيها رب العزة في قدمه فينزوي بارها إلى بعض ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك هل الشاهد بعزتك سباك العزة لله عزتك وكرمك وفيه القسم حلف بعزة الله قالوا بعزتك النار أقسمت بعزة الله وقسم من صفات الله مشروع قسم بالله وأسمائه وصفاته ومن قول الله تعالى عن إبريس انه قال فبعزتك لأغينهم أجمعين أقسم بعزه الله ومنه ما جاء في الحديث صحيح. في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا وأخر أهل الجنة دخولا إذا سأل ربه قال الله قال الله له لا لا تسأل غيرها يأخذ عليه الميثاق والأهل لا يسأل غيرها فيقول بعزتك لا أسألك غيرها وعزتك لا أسألك غيرها أقسم بعزتك الله وعزتك الوه والقسم هنا بعزتك الباب عو قصر اثبات العزه لله عز وجل وفي اثبات القدم لله عز وجل كبار يقول جاره وعظمه وفيها ان النار لا, لا تزال تقلها المزيد حتى يقيها رب العزه قدمه وهذا يليق به سبحانه وتعالى والله تعالى لا يضر احد من خلقه واما الجنه فلا يزال أبقى فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيدخلهم جنه بفوله واحسانه نعم وقال باب قول الله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وذكر حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل قال البخاري رباه الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق هي وهذه الآية من سوره للعلم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشارث وهو الحكيم الخبير على بقية الآية وهذه الايه في الترجمة فيها إثبات عدد من الصفات فيها إثبات الخلق هو الذي خلق الصفاتين ويوم يقول صفة القول والكلام قوله الحق وله الملك قوله الحق وله الملك يوم يظهر في الصور عالم الغيب يحهاده إثبات العلم وهو الحكيم الخبير إثبات حكمه صفات الحكمة والخبرة ويصفات اسم العالِ حكيم والخبير. ثم ذكر ذكر حديث عن عباس كان النبي صل الله من الليل والحديث طويل وهو الإمام البخاري في قيام الليل وهو حديث طويل في السَّحديث. أقول اللهم ترب السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد ووأنت وانت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد وانت نور السماوات والأرض كون فيهن فلك الحمد وفي آخر قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة الحق والنار حق في في آخر الحديث في الملك والعلم والخبرة والعزة فيكون شاهد مناسب للترجمة. هذا الحديث الطويل الذي فيه حديث صفات حديث الصفات الملك والعلم والخبره والربوبيه والقيوبية فهو قيوم السماوات والارض نعم وقال باب وكان الله سميعا بصيرا وقال الاعمش عن تميم عن عروه عن عائشه قالت الحمد لله الذي وسع سمع سمعه الاصوات فأنزل الله على النبي قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وذكر حديث أبي موسى كنا مع النبي في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا الحديث وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل ناداني وقال ان الله قد سمع قول قومك وما, وما ردوا عليك نعم وقال الامام البخاري رحمه الله باب وكان الله سميعا بصيرا المقصود من هذه الترجمه اثبات اسم السميع واسم البصير وصفه السمع وصفه البصر ومن أسماء الله السميع ومن اسماء البصير وهذه من الأسماء المشتركه بين الخالق والمخلوق يعني اسماء الله كما قلت له نوعان نوع يعني خاص به لا يسمى به الا الله, الله الرحمن خالق الخلق مالك الملك الضار النافع الضار المعطي المانع رب العالمين لا يسمى به الا هناك اثم مشتركه الخالق له ما يخص والمخلوق له ما يخص مثل السميع والبصير والعليم والحكيم والحي وما اشبه ذلك من الصفات فهذا من الاثم المشتركة وكان الله سميعا البصير وفيه اثبات اسم السميع واسم البصير لله وإطلاق صفة السن وصفة البصر. ثم ذكر حديث عائشة في قصة المجادلة ويقول بنت الحكيم لما ظهر منها زوجها أوتب الصابت وقال لها انت عليك ظهر أمي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إلى الله وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان عوس الصامت تزوجني وأنا شابه حتى إذا نثر بطني ورقعني جعلني تباه يوم امي فجد لي رخصه فجعل فيقول النبي لها ما اراك الا عليه فقلت اشكو الى الله اشكو الى الله طبيه ان ظلمتهم الي جاعوا او اليه ضاعوا فأنزل الله هو سوره المجاده قد سمع الله وقال التي تجادلك بزوجها وتشتكي الى الله والله وسنا تحوركما ان الله سميع بصير الذي لا يظهر له من أنزل الله الكفاره الظهار فقالت عائشه رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات والله إن المجادلة لا تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كلام بعض كلامها يخفى عليه والله سمع من فوق السماءات وانزل قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتستغيث الى الله والله سمع صرختها وسمعت شكواها من فوق السماوات وعائشه عليها بعض كلامها لانها تسكت فقد سمع الله قلت يجادلوك اثبتتم لله عز وجل وذكر حديث بموسى وهو في الصحيحين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفع في فارتفعت رصدتنا بالتكبير فكنا اذا علونا كبرنا اذا ارتفعوا كبروا لكن ارفعوا رصدتهم بالتكبير الله اكبر الله اكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعوا على انفسكم من رصد صوتي فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا إنما تدعون السميعا صفيرا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق رحلة تقوله إنما تدعون السميعا صفيرا إثبت السمع رضا الله وحديث عائسة إن جبريل ناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك وما رد عليك قد سمع إثبت السمع نعم هو الشهد الترجمة نعم وقال باب قل هو القادر وذكر فيه حديث جابر بن عبد الله السلمي عن النبي عليه السلام في الاستخارة نعم وقال باب قوله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم وعلى المقصود ان هذه الترجمه اثباتك في القادر وهو يتضمن اثبات صله القدره ثم ذكر حديث جابر في الاستخاره النبي علم الناس الاستخارة ان ركعتين من غير الفريضه ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي بعينه تجارة أو سفر أو, أو مشاركة خير لي في ديني ودنياي ومعاشي عاقبة أمري وعاجل وقال أو قال عاجل أمري وآجلة ف... فيسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة فصف عني وصف عني ثم قدر لي الخير حد كان وقدم لي الخير حد كان ثم رفض لي به والشاهد من الحديث اثبات صفه العلم والقدره قال استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم صفه القدره والعلم قاله الشهد الترجمه نعم وقال باب مقلب القلوب وذكر حديث عبد الله أكثر ما كان النبي يحلف لا ومقلب القلوب نعم وقال البخاري باب مقلب القلوب يعني الله تعالى هو مقلب ومصرفها ويتصرف في خلقه ويدبرهم ومن تطر في هذا الخلق أنه يقلب القلوب ثم ذكر حديث الحمد لله أكثر ما كان النبي يحلف لا ومقلب القلوب ومناسبة للخلق مظاهرة ثبت وفي آخرها أن عائشة قالت يا رسول الله إنك تكثر من أن تدعو بهذا الدعاء حديث الاخر تدعو بصناة يا مقلب القلوب وثبت قلبي عائشة هل تخاف قال وما يؤمنون يا عائشة. وقلوب العباد بين الصلاة والصلاة والصلاة والرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبده قلبه أسأل الله أن يثبت قلوبه على أطاعته وعلى دينه نعم وقال باب إن لله مئة من إلا واحدة وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين ثم مئة إلا واحد من احصاها دخل الجنه نعم وقال بخير رحمه الله في صحيح باب باب ان لله الاسم الا واحده المقتضى هذه الترتيمه اثبات الاكثر لله وان له اسماء كثيره وباب ان الله 100 اسما واحدا وفي اخر الحديث يعني في الحديث ابي ولكن وذلك الحديث ابي هريره ان لله في اسما 100 من احصى ذلك الجند في اثبات الأسماء لله عز وجل الله ليست محصوره ب هذه الاسماء موصوفه ان لله مئة مئة تسعة وتسعة موصوفة بأن من الحصه دخل الجنه، وله أسماء أخرى غير موصوفة بهذا الله، ليس المراد الحصر، اسم الله أكثر من, من تسعة وتسعة حتى قيل إن لله ألف اسم، فأسماء الله كثير كثيرة. على ذلك حديث حديث المسعود مع صاب أحدا حم ولا حذر، وقال اللهم وإن أثرك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أزلته في كتابك أو علمت وحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيره عندك إذن هناك أسماء علم أخذها وهناك أسماء, أسماء استأثرت به في علم غيره عندك لأن هي كثيرة لكن المقصود تسأل من حيث إن الله تسعر بسمها يسمى موصوفة لأن من احصاها دخل جنة من احصاها يعني قال بأورا حفظها وقيل تدبرها وقيل عمل بمعانيها والإحطاء يشول هذا كله نعم وقال باب السؤال باسماء الله والاستعاذة بها وذكر الحديث اللهم باسمك احيا وأموت وذكر احاديث الصيد والتسمية نعم وقال البخاري رحمه الله باب السؤال باسماء الله والاستعاذة بها هي ترجمة معقودة للسؤال باسماء الله وللاستعاذة بها ذكر الحديث اللهم باسمك احيا واموت هذا في الحديث أنه يسرع المسلم أن يقول عند الاستيقاظ من النوم بسمك الله أو عند النوم بسمك الله ما أحيى وأبوي استيقظ قال الحمد لله الذي احياني بعد ما عمتني ويد المشي قال بسمك الله ما أحيى وأبوي بسم الله توسل بسم الله فالمشروع المسلم أن يبتدئ أن يستعين بسم الله وأن يستعين أيضا باسماء الله وأن يتوسل ببسماء الله قال وذكر أحدهم الصيد والتسمية ففيه السؤال بسم الله وفي هذه الاستخارة التي تبع اللهم إني استخيره فبعلمك وأستقدره فبقدرتك وفي الآية والله تعالى يقول ولله الأسماء الشسنة فادعوه بها وفيه هذه خولة بنت حكيم من الذي رواه الإمام مسلم من نزل منزلا فقال عدو بكلمات الله التامات بشد ما أخلق لن يضره شيء حتى أرحل من منزلي ذلك فهذه السعادة السعادة بكلمات الله وفي وكذلك أحده الصيد وأحده التسمية وكذلك أيضا يستعان بالله عند عند الأكل وعند الشرب وعند دخول المسجد وعند الجماع وكذلك الصيد في الصيد إذا أرسل إذا أراد أن يصيد طيرا ويقول بسم الله وإذا ارسل كلبه معلم قال يسمي الله يقول بسم الله وهكذا السؤال بإرصال الله والاستعاده بعد دلة كثيرة نعم فصل اعلم رحمنا الله وإياك أن هذه الأحاديث التي قد ذكرنا في صفات الله تعالى قد ذكرها الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل وأشبهها شيوخنا وجميعها وجمعها شيخنا الإمام أبو يعلى نظر الله وجه على ما ساقها الإمام أبو عبد الله بن بطة وأوجبوا كلهم الإيمان بها والتسليم ولا ترد ولا تتأول وكذلك سقى مسلم في صحيحه وأبو عبد الرحمن النسائي وجميع أصحاب الحديث نعم, نعم. نعم. انتهى الآن نقل, نقل المؤلف من كتاب التوحيد للإمام البخاري في الجامعة الصحيح وكذلك سبق أنه نقل من كتاب الشريعة للاجر نقل كتاب الشريعه للاجري طويلا ثم نقل احمد بن انتهى الان نقل حسان قل قليلا الان عن ابن قتيبه في كتابه ابو الحديث هنا يقول يقول اعلم رحمه الله واياه العلم يعني ثاقل العلم هو حكم الذهن الجازم وهو غير الشك وغير الوهم وغير الظن فالأشياء فلا... يتصور أربعة أشياء العلم هذا اليقين والاسقل والاسقل. والشك هو أن أستردد بين امرين من غير مرجح قال له شك فإن كان أحدهما ارجح من... من الآخر فالراجح يسمى ون والمرجح يسمى وحد فتكون الأشياء المتصوره علم وظن وشك ووحد فالمؤلاء يقول اعلم لا تشك ولا تظن ولا تتوحى علم رحمة الله وإياك دعا لنفسه وللقالب وهذا من نص أن هذه الحديث الذي ذكرناها في صفة الله قد ذكرها الإمام أبو عبد الله أحمد محمد وهو إمام أهل السنة وجمعها وجمعها شيخنا الإمام أبو يعلى هو قاضي أبو يعلى في كتابه قال التأويلات الذي ألف في الرد على بني فورك ولكن عليه بعض من الحوضات القاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة له بعض وفي بعض الاغلاط ايضا قد يوافقها للصلاه وقد يخالفهم وينقل في كتاب الطالب كما نقل الشيخ الاسلام ايضا يذكر في بعض الاحاديث الموضوعة ورواها قال على ما ساقها الامام ابو عبد الله بن بطه من علماء الحنابلة المشهورين يعني ساق هذه الاحاديث نقلا عن قضي ابي يعلم قال واوجبوا كلهم الايمان بها والتسليم الامام بالاسماء والصفات التي جاءت الكتاب والسن ولا ترد ولا تتاول لا وثوير بن باكر وكذلك ساقها مسلم في صحيحه وابو عبد الرحمن النسائي وجميع اصحاب الحديث يعني ما برا وهو اصحاب السنن من مسلم وأصحاب السنن. من الحديث الوارد الوارده في الاسماء والصفات نعم وانما زاد عليهم شيخنا رحمه الله انه ذكر اسمله لاعترض بها المتكلمون عليها اما ليبطلوها او يتاولوها فرد عليهم ذلك على ما قاله السلف المهديون والخلف المرضيون وكان موفقا بحمد الله في ذلك وغيره لأن الملاحدة قد اعتررت على اي الكتاب بما أوقعت به الشبه والشكوك فلولا ما تفضل الله به من العلماء الذين أزالوه وميزوه وإلا كان الناس في حيره وكذلك اعترضوا على الأخبار ورد عليهم السلف الأخيار وكذلك فعلوا في احاديث الصفات ومن كان قبل فكان لهم من قوة الإيمان وصحة الإتقان والمعرفة والبيان ما لا يحتاجون معه إلى ما يتجرد لذلك فأما في زماننا هذا فالناس بهم حاجة إلى ذلك فلو فلو لم يفعلوا لكانوا في حيرة فلو لم في حيرة فلو لم يفعلوا لكانوا في حيرة يفعلوا بدون الواو يفعلوا يفعلوا بدون الواو يفعله. يفعله. نعم. فلو لم يفعلوا لكانوا في حيره والله يحسن على ذلك جزاءه ويجمع له خير اخرته ودنياه فلقد كان من أحبار المؤمنين وخيار المسلمين ومن الأئمة الصالحين نفعنا الله بمحبته وتغمدنا وإياه برحمته إنه بما يسأل جدير وعلى ما يشاء قدير إن شاء الله نعم يقول المؤلف رحمه الله هذه الاحاديث التي في رؤية رواها للسنة رواها الإمار أحمد ورواها أصحاب السنن والصحاح والمساند وزاد عليها شيخنا أنه ذكر أسئلة أسئلة يعني اسئله تسئلة الهمزة اعترض بها المتكلمون يقول زاد عليه شيخنا ومعهم شيخها هو القاضي أبو يعلى وهو الآن سينقل الآن عن ابن قتيبة ويحتمل ان مقصودها القاضي ابو يعلى أو مقصودها ابن قتيبه فذكر السويله يعني اسيده بها المتكلمون اعتراضات على علم النصوص اعتراضات على النصوص على المشروف. كما سياتي ينقل المؤلف رحمه الله ما يقدم من شبه شبه متعدده سينقلها على على, على, على النصوص ما يقوم من يمكن 14 شبهة يقول ان اعترضوا بها اعترضوا بها على النصور باجل ان يبطلوها او يتأولوها فرد عليهم والله على ما قاله الثلاث والخلف وكان موسقا بحمد الله في ذلك لان في رجل لان ملاحدة اعترضوا على على نصوص الكتاب ونصوص اعترضوا على الكتاب باعترضات توقع الشبه والشكوك ولكن الله سبحانه وتعالى قيض لهم العلماء الذين اجابوا عن هذه الشبه ولولا ان الله قيضهم لكان في الحيرة وكذلك اعترضوا ايضا على على الاحاديث فرد عليهم السلف وكذلك اعترضوا على الصفات، فرد عليهم السلف يقولون من كان قبلنا من العلم في الازمنه السابقه العلماء المتقدمون قبل ان سجد الشبه كان لهم عندهم قوة الإيمان وصحة اليقين والمعرفة ما لا يحتاجون معه إلى من يرد على أهل الباطل. فأما في زماننا فالناس محتاجون بسبب كثرة الشبه وضعف الإيمان فالناس محتاجون إلى من يرد شبه على الباطل فلو لم يفعل أهل الحق العلماء ويرد اهل الباطل لك الناس في حيرة في حيره قال والله اعتمع على ذلك جزاء ويجمع له الخير أخره ودنياه دنياه، فلقد كان من أحباء المؤمنين وخير المسلمين ومن الصالحين، يعني القاضي أبو يعلى، وكذلك أيضا ابن قتيبة. ثم قال نفع على الله من حبته وتمدنا وإياه برحمته نفع الله من حبته دعاء، محبة الصالحين، هذا دين الذين فيه الإنسان ضبط، هذا عمل الله، وتغمدنا وإياه برحمته يعني تغمد الله وإياه، يعني نقول سيبه، القاضي أبو يعلى. إنه إن, إن إنه بما يسأل جديد. الله تعالى جدير بذلك. وعلى ما يشاء قدير. هذا قوله على ما يشاء قدير. هذا الدعاء يتمشى مع مثل المعتزلة الذين يقول إنه على ما يشاء قدير. وقصهم من ذلك أن أفعال العباد لا يشاءها ولا يقدر عليها. والواجب هو أن, هو أن يقول كما هن يدعو بما دعوة أحد يقول والله على كل شيء قدير وأما محدث يقول إنه على ما يشاء قدير يعني والذي لا يشاء ليس قادر عليه وهي فعل العباد لمفهوم إنه على ما يشاء قدير إن يعني والذي لا يشاء وهي فعل العباد فإن فإنهم يقولون إن الله لا يشاءها ولا يقدر عليها حسنها طاعت البعض هذا غلط بل ينبغي أن نقول إنه على كل شيء ثم قالوا إن شاء الله لا حاجة هذا نبيه قال لا يقول لحدكم اللهم وفضل يشئت اللهم ورحمة يشئ ليعزم المسنة فإن الله لا مكللة يقولوا على ما يشاء قدر إن شاء الله لا حاجة إلا استثناء دعاء ما في استثناء يجزم الإنسان يعزم وذكر المحقق الشيخ عبد الرزاق البدر نقل على قوله على عبد الرزاق نقل عن الشيخ محمد المانا في تعليقها العقيدة الطحاوية قال يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشعه قدر وليس ذلك ذلك الصواب وللصواب ما جاء بالكتاب والسمة هو على كل شيء قدير لعموم مشرية لي وقدرته تعالى وكما قلت من هذا يتمشى مع مذهب المعتزله نعم فصل أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن مقري الحمامي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لا تقوم الساعة حتى تكون خصومتهم في ربهم قال الإمام أبو الفتح الحافظ رحمه الله هذا حديث غريب حديث سفيان عن شهر بن أبي صالح تفرد به, تفرد به حسين بن حف عنه وتفرد به أبو قلابة عن حسين وهذه الخصومة هي اعتراضات الملحدة على الآثار التي صحت رواتها وشهر نقلها وأخذت الائمه بها فاحتاج العلماء الردي تلك الشبه ونصيحة الأمة في ذلك نعم هذا الحديث الذي رواه المؤلف لا تقوم الساحتة تكون خصومته في ربه ماذا رواه ابن البر في جامع بين العلم وفضله من طريق حسين بن حفظ وهذا الحديث كما ذكر بإمام أبو الفتح الحافظ قال إنه غريب تفرد به حسين بن الصالح وعنه تفرد به أبو قلابة عن فسين فيكون فيه ضعف، ولكن لعل له شواهد ثم علق المؤلف عليه قال هذه الخصومة هي اعتراضات الملاحدة على الآثار التي صحت طواتها وشهر نقلها يقولنا لا تكون خصومة الناس في ربهم يقول هذه الخصومة هي اعتراضات الملاحدة على الحديث التي صحت يعترضون عليها بشبه يشككون الناس مع أن هذه الحديث صحت رؤاتها واشتهر نقلتها واخذ العهمة بها من أجل ذلك احتاج العلماء لرد تلك الشبه نصيحة للأمة نعم باب ما اعترضوا به على اخبار الصفات قالوا رويتم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا وهذا خلاف لقول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم الآية وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقد أجمع الناس على أنه بكل مكان لا يشغله شأن عشان فأجاب أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة على ذلك قال قوله إله هو معهم بالعلم بما هم عليه وكذلك نقول علمه بكل مكان وإلا كان مذهب الحلولية قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى أي استقر كما قال فاذا استويت انت ومن معك على الفلك اي استقررت وساق الايات والشواهد على ذلك وقال في الايه الاخرى اراد اله السماء ومن فيها وكذلك الارض كما تقول هو بخراسان امير وبمصر امير فالأمارة تجمع, فالاماره تجمع له بهما وان كان خالدا في احدهما او في غيرهما ثم قال ولا, ولا نحكم على النزول منه بشيء نؤمن به ونسلمه ثم ساق حد النذور بيننا في اللغة والله يجل عن ذلك ويعظم نعم هذا الباب اورد المصنف رحمه الله تلخيص لبعض أجوبة ابن قتيبه رحمه الله في كتاب تأويل مختلف الحديث فالرد على أعداء أهل الحديث وجمع بين الاخبار التي ادعوا عليها التناقض والإحتلال وجواب عما أوردوه من الشبه على بعض الأخبار المتشابهة ومشكلة هذا نقل حالي بن خطيبة بن خطيبة له كتاب سماه تأويب مختلف الحديث يأتي بالحديث ثم يأتي بالشبه ثم يرد عليه والمؤلف نقل هنا 14 شبهة يعني 14 شبهة على على الحديث يعني 14 حديث على كل حديث شبهة هذه الشبهة الأولى وقد تكون الاعتراضة على الشبهه على الحديث او على ايه او على آية. ها هنا الشبه الاولى اعترض على ايه الشبه الاولى قالوا رويت ان الله ينزل الى سماء الدنيا هذا اعترض على حديث النزول ينزل ربنا كل إلى الى سماء الدنيا احنا يبقى الليل الأحرى. هذا حديث صحيح وهو الشيخان و السنن بل قيل انه يبلغ حد التواصل والله فيه ابو العباس الامام الشيخ سمسميه كتاب كامل ثم شرح حديث النزول. هذا هذه الشبهه على الحديث يقول رويتم كالمعترض المعترض ان رويتم ان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الى الدنيا وهذا خلاف قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاث الا الله ربيعه وقوله تعالى وهو الذي في السماء له وفي الارض له وقد اجمع الناس على عنه بكل مكان لا يشلو شبعان هذه الشبهه الشبهه يقول كيف ترون حديث يريد لفظ الحديث إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وهو يخالف الآياء الآية ما يكنون نجوثة الله رابعهم يعني معهم مختلط بالمخلوقات وهو الذي في السماء له وفي الأرض له إذن هو في الأرض وفي السماء وفي كل مكان فكيف ينزل وهو في كل مكان عرفتم الشبهه حديث يريد أن نطلح الحديث ينزل الله ربنا ينزل كل له السماء الدنيا كيف ينزل والآيات تدل على أنهم مختلط بالمخلوقات ما يكون من نجوره الله ورابعه ولا الله لله وخلاصه الجواب ان, أن, أن النصوص لا تتناقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم توافق كلام الله عز وجل كلام الله يوافق كلامه بعضا وكلام رسوله فالايات التي فيها المعيه ما يكون من نجوره الله ومعه هذه معيه والمعيه لا تقوم بالاختلاط والاعتزاز المعيه معناها المصاحب في لغة العرب المعيّة إنما هي اللي مطلقة المصاحبة كما سبق تقول العرب ما زلنا سر ونجمعنا والقبر معنا وتقول المتاع معي وهو قرائك ويقول الشخص فلان زوجته معه وإن كانت في المغرب في أصله المعيّة مطلقة مصاحبة والآية ما يكون من نجواته الله ورابعهم والخصي الله السادسهم أي, أي معهم بعلمه دليل ان الله تعالى افتتح الايه بالعلم وختمها بالعلم ألم ترى ان الله على ما وما يكون من ذكر الله رفيع يعني ثم قال ان الله بكل شيء عليم اي معهم بعلمه واطلاعه واحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وهو يسمع اقوالهم ويرى افعالهم وينظرهم من فوق عرشه فوق العرش ذات فوق العرش وهم عند الناس بعلمه واطلاعه واحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وكذلك لا تلقاه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء إله إله يعني معبد يعني معبود في الأرض ومعبد في السماء وليس المراد النذاتة في الأرض وهو الذي في السماء إله في الأرض إله يعني معبود هو معبود في السماء ومعبود في الأرض وهو فوق الأرض ومثل المالك كما تقول فلان بخراسان أمير وبنصر أمير يعني هو أمير لأهل مصر ويعبروا لقراتان وان كان ساكنا في احداهما قال, قال اجاب ابو محمد عبد الله المسلم القتيبه يعني في كتابه توهم مختلف الحديث قال قوله إلا هو معهم بالعلم في هم عليه وكذا نقول علمه بكل مكان وإلا كان مذهب الحلوليه يعني لو لم نقل بذلك كما دلت لكان لو فقنا الحلوليه الحلوليه الذي يقول ان الله حالهم في كل مكان وهم كفار من قال ان الله حالهم في كل مكان فهو كافر وهم الجهميه الجهميه الأولى يقولون ان الله حاله في كل مكان حتى قالوا إنه موجود في أجواف السباع في بطون السباع وفي اجواف الطيور بصلا الله العافية حتى إنه منزه عن أي شيء تعالى اللهم ما يقولون ولا كفر وبلان وأما الجهميه متاخرون فإنهم نفروا النقبين يقول لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت أنكروا وجوده والجهميه الأولى قالوا إنه في كل مكان نعوذ بالله قال المؤلف الرحمن قال الله تعالى الرحمن على الأرض في السواء استقر كما قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي استقررت وسقل آية والسواء النصوص السواء ونصوص العلو والفقية التي افرادها تزيد على ثلاث ألاف حديث ثلاث ألاف دليل كلها تدل على ان الله في العلو وان الله فوق العرش بذاته وهو مع الخلق بعلمه واطلائه واحاطته ونفذ قدرته ومشيئته وهو مع المؤمنين بعونه ونصي وتأييده وقال في الآية الأخرى أراد إله السماء ومن فيها وكذلك الارض كما تقول هو بخراسان أمير, أمير فالإمارة تجمع له بينهما وإن كان خالدا في أحدهما أو في غيرهما في توي مختلف الحديث قال فالإمارة تجتمع له فيهما وهو حال أو بغيرهما نعم حديث آخر ثم قال ولا نحتم على النزول منه بشيء نؤمن به ونسلمه ثم ساق حد النزول بيننا في اللغة والله يجل عن ذلك ويعظم ذكر هذا ابن قتيبة جوابا بسؤال النصف فإن قيل لنا كيف النزول منه جل وعز قلنا لا نحكم على النزول منه بشيء وفي معنى هذه الآية يقول الحظم الكثير رحمه الله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يقول الحظم الكثير في تفتيته أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض يعبده من أهلهما وكلهم خاضعون له أذي الله وبين يديك هذا كلام الحظ الكثير يقول هو الذي السماء الهه في الارض إله أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض يعني معبوده يعبده من اهلهما وكلهم خاضعون له أذي الله وبين يديك نعم حديث آخر قالوا رويتم أن كل يديه يمين وهذا مستحيل إن كنتم أردتم باليدين العضوين وكيف يعقل يدان كلتاهما يمين فأجاب ابن قتيبة هذا الحديث صحيح ومعناه التمام والكمال لأن كل شيء منا مياسره تنقص عن ميأ في القوة والبطش وكانت العرب تحب, تحب التيام وتكره التياسر لما في اليمين من التمام وفي اليسار من النقطان اي صفه الله بخلاف ذلك وفي الحديث نصا يمين الله سحاء لا يغضها شيء من ليل والنهار أي تصب العطاء ولا ينقصها نعم هذا الشبهه الثانيه الشبهه الثانيه على الحديث وكلتا يديه يمين وكلتا يديه يمين وها ثابت صحيحين وغيرهما كلتا يديه يمين كلتا يدي الرب يمين الشبهه المشبهه يقول هذا مستحيل ان تكون يديه يمين كيف يدين كلتهما يمين إن أردتم العضوين وكيف يعقل أن تكون يديه كلتا يمين اجاب ابن طهيبه رحمه الله لما المراد أن المعنى الحديث كل يديه يمين يعني في الفضل والشرف والكمال وعدم النقص لأن المخلوق المخلوق عادتا تكون اليسار, اليسار أضعف من اليمين أما الله فلا يحق نقص فالكلتا يديه يمين يعني في الشرف والفضل ووقوة وعدم الضعف وإن كانت له يمين والشمال وليصح couples العلماء ولذا اختلف العلماء هل له يمين والشمال وشمال جاعث والشمال هي في حديث رواه الإمام مسلم بعض الطعن فيها بتفرد بعض الروات فقال وقال العمد على حديث ثلاثة يده يمين كلهم لا تسمى الثانية يمين وكلهم كل منهم يمين وقال أخوه من العمد تسمى هذه يمين وسمى هذه شمال كما جاء في الحديث ومعنى ثلاثة يده يمين ثلاثة يده يمين في الشره والفض وعذار النقص والضعف وإن كانت أحدهم يمين والأخرى شمال أجاب من قتيبة المولف إن هذا الحديث صحيح. فهو ومعناه التمام والكمال معناه يمين التمام و... لان كل شيء يعني من ما مخلوقين ما تنقص عن يمينه في قوته وبطنه وكانت العرب تحب التمام وتكره السيسر لما في اليمين من التمام وفي اليسار من النقصان اي صفه الله بخلاف ذلك وفي الحديث ايوه يمين الله سحا لا يغيبها شيء الليل والنهار أي تصب العطاء ولا ينقصها هذا حديث الشيخان يمين الله ملء لا تغيبها دفق يعني لا تنقصها لا سحا يعني كثيره تصب الليل والنهار وفي العهد ارايتم ما, ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يمين يعني لم ينقص فالله سبحانه وتعالى له الكمال ويمين الله سحى العطاء لا يغير لا ينقصها شيء سحى الليل والنهار تصب العطاء يعني سحى الليل والنهار يعني يوفق سبحانه وتعالى الليل والنهار ولا ينقص ما عنده ما سبحانه وتعالى نعم حديث اخر قالوا رويتم عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وضحك من كذا إنما يعجب ويضحك من لا يعلم فيعلم إنما, ف... يعجب إنما يعجب ويضحك إنما يعجب ويضحك من لا يعلم فيعلم قال ابن قتيبة ونحن نقول إن العجب والضحك ليس كما ظنوا وإنما هو حل كذا عنده محل ما يعجب منه, يعجب. محل ما يعجب. ما يعجب منه ومحل ما يضحك منه لأن الضاحك إنما يضحك من معجب الله وقال الله لنبيه وإن تعجب فعجب قولهم لم يريد, لم يريد أنه عندي عجب وإنما أراد أنه عجب عندما سمعه وهذا منزع وإلا فعلينا الإيمان به والتسليم الشفاة الثالثة على حديث هذه اللي ورد في العجب والضحك الحديث اللي ورد في العجب عدة حديث منها الحديث الذي ذكره مؤلف حديث عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وهذا الحديث ذكره الأفير في النهاية ثم قال لأل ال شدة القنوط ويجد أنكم يكون من رفع الصوت بالبكاء قالوا ألا يئل ألا قال أبو عبيدة المحدثون أرونه بكثل الهنزة إل والمحصوب عندها اللغة فتح أل وفي حديث العجب عجب ربك من, عجب ربك من الشاب له الصبوة والحديث الآخر عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره وفي الآية الكريمة فيها الصفات بل عجبت ويسخروا في قراءة كما تحصوا العجبتا في طب الرسول وفي قراءة أخرى بل عجبت ويسخروا فيكون في, في ثلاثة العجب لله المعترق وحديث الضحك يضحك الله إلى رجلين يقتل احدهم والآخر كلاهما يدخلان الجنه هذا حديث ثابت الصيحين في ثلاثة الضحك لله والمعنى ان أن المسلم فيقتل المسلم وكافر فيقتل الكافر المسلم حينما في الجهاد يقتل الكافر المسلم ثم بعد ذلك يمن الله على الكافر بالإسلام فيسلم فكلاهما يذكرنا الجنه الأول دخل جنة لنا والثاني أسلم فالمعترض يقول كيف, كيف تثبتون العجب والضحك لله والعجب والضحك إنما يفطر من, من, من الجاهل لأنه كان جاهلا بالشيء فعجبا منه وكان جاهلا بالسيف وضحك منه والله عالم فكيف تصفص الله بالعجب والضحك مع, أن مع أنه لا يصف بهما إلا الجاهل وينبقى قال ابن قسيبه في الجواب ونحن نقول إن العجب والضحك ليس كما ظنوا وإنما هو حل كذا عنده محل ما يعجب منه ومحل ما يضحك منه يعني إنه عجب يعني لأنه حل العجب عنده محل من يعجب وحل الضحك عنده محل ما يضحك منه يقول أن الظاحك إنما يضحك بمعجب الله وقال الله نبيه وإن تعجب فعجب من قوله فالصرها لم يريد أنه عندي عجب وإنما أراد أنه عجب عند من سمعه لكن هذا سأول مقتيبة لكن الشيخ تيميه رحمه الله بين أن معنى العجب أنه يعجب منه لخروجه عن نظائره تعجبين لخروجه عن نظائره فقال قد يكون التعجب مقرونا بجهل, بجهل بسبب التعجب وهذا من المخلوق المخلوق إذا تعجب لأنه جاهل بالسبب وقد يكون لما خرج عن نظائره والله بكل شيء عليم فلا يجب عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه بل يتعجب من خروجه عن نظائره تعظيما له والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لعظمة سببه فالله تعالى يعجب بخروجه عن نظائره وليس لأنه لا يعلم هذا لا, لا يمكن يكون في حق الله ابن قتيبة فسر بما عجب حل عنده محل ما يعجبه وصاب كما قال السيخوة للسلام يتعجب لخروجه عن نظائره لخروجه عن نظائر سعظيما له والله يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه إلا ابن يقول هذا منزع يعني هذا سويل وإلا فعلينا أن نقول ما دام في المصور. اثبات الضحك والعجب بالله فنحن نسلم نقول آمنا بالله ورسله هذا, هذا مزق لكن اذا اردنا ان نرد على الملحد نقول هذا والا فالاولاء التسليم والإيمان الإيمان والتسليم نعم حديث آخر قالوا رويتم عن النبي عليه السلام قال لا تسبوا الريح فانها من نفس الرحمن وينبغي أن تكون عندكم غير مخلوقه لانه لا يكون من الرحمن شيء مخلوق قال ابن قتيبه نحن نقول لم يرد بالنفس ما ذهب إليه وإنما أراد أن الريح من فرج الله وروحه وقد فرج الله عن نبيه بالريح يوم الأحزاب وقال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكذلك قوله إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمين من قبل اليمن يعني أنه يجد الفرج من قبل الأنصار وهم من اليمن هذه الشبهة الرابعة على على الحديث على حديث لا تسب الريح فإنه من نفس الرحمن وهذا الحديث رواه بهذا لفظ النباعي والحاكم ولفظ على ابي بدكاح وقد روى من طرق أخرى مرفوعة لا تسب الريح فإنها من روح الله لا تسب الريح فإنها من روح الله خذوا الإمام أحمد والترمذي وصحى الألباني رحمه الله فالحديث لا تسب الرحمن فإنها من نفس الرحمن المعترف المشبه قال ينبغي أن, أن تكون عندكم غير مخلوقة الريح لأنه لا يكون من الرحمن مخلوقة وظن المؤثر ظن لا تسب الرحمة فإنها من نفس الرحمن قرأها أو اتحرها من نفس الرحمن أو إذا كانت الروح من الرحمن ينبغي أن تكون مخلوقة والريح مخلوقة فكيف تكون الريح من من نفس الرحمن يعني جعلها جزء من الله عز بالله أنها الروح لا تسب الريح فإنها من نفس من نفس الرحمن يعني جزء منه إذا لا تكون مخلوقه فينبغي أن لا تكون عندكم مخلوقه لأنه لا يكون من الرحمن شيء مخلوق ابن قصيبي قال رد عليه قال ما ما فهمت الحديث الحديث ليس من نفس الرحمن وإنما هو من نفس الرحمن والمراد والمر... ف... ان الريح من نفس الرحمن يعني من فرج الله وروحه من نفسه يعني من فرج الله وروحه يعني إن, ان الله تعالى نفس بها وفرج بها ولهذا قال وقد فرج الله عن نبيه بالريح يوم الأحزاء. فقال فارسلنا عليه ريحا وجنودا لم تروها ومثال ذلك الحديث الاخر اني لاجد نفس ربكم من قبل اليمن يعني تفريج ربكم يعني انه يجد الفرج من قبل الانصار الانصار لانهم نزحوا من اليمن فقال اني لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن يعني تفريجه فان الاوس والخزرج نزحوا من اليمن وقد فرج الله من على المؤمنين حيث قاتلوا كفاه وقاتلوا النصارى وبهذا يتبين ان اضافه النفس في الحديث الى الرب سبحانه ليس من باب اضافه الصفه الى الموصوف كما يظنه هذا كما يظنه هذا المعترض من نفس الرحمن ليست من باب الصفه للموصوف من اضافه المخلوق الى خالقه مثل اضافة عبد الله وناقس الله ورسول الله وبيت الله اه Charl إلى Eliar كذلك الريح من نفس الرحمن يعني اضافة الريح الى الله اضافة مخلوق الى حالق مثل بيت الله وعبد الله وناقس الله ورسول الله فالمعنى فهي من اضافة مخلوق الى خالقه لان مراد فيقول نفس ربكم اي ثمثيث ولهذا قال ابن فارس النقاء في اللغة والنفس عن كل شيء يفرج به عن مخروب. وذكر حديث أبي هريرة. قال ثم قال يراد أن بالعصار نفث عن الذين كانوا يؤذون من المؤمنين بمكة. نفث الله عنهم بالعصار الذين قاتلوهم وقد سئل الشيخ الإسلام بن سعيد رحمه الله عن هذا الحديث إن لا أجد نفث ربكم من اليمن. قوله من اليمن يبين مقصود الحديث. قوله من اليمن يبين مقصود الحديث فانه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك ولكن منها ولكن منها يعني من اليمن يا الذين ابي الذين يحبهم ويحبونه الذين قال الله فيهم من يرتد منكم عن دينه فستضيه الله بقوم يحبهم ويحبونه وقدروا انه لما نزلت هذه الايه سئل عن هؤلاء فذكر عنهم قوم أبي قوم ابي موسى الأشعري وجاءت الحديث الصحيحه مثله مثل قوله اتاكم اهل اليمن ارقوا أفئلة قلوبا والينوا افئده الايمان يمان وحق يمانية يمانيه وهؤلاء هو الذين قاتلوا اهل الرده وفتحوا الامصار فيهم نفث الرحمن على المؤمنين الكربات ذكر هذا في مجموع الفتاوى الجزء السادس ترى نقله الشيخ المحقق عبد الرزاق البدر وفقه الله وبهذا يتبين أن معنى حديث ان نفس اني لا لا تتبع من نفس الرحمن يعني من تنفيسه وتفريجه فرج الله بها عن المؤمنين كما فرج بالريح يوم الأحزاب عن المؤمنين فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها نعم حديث آخر قال ورويتم أن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن فإن كنتم أردتم بالأصابع هنا النعم وكان الحديث الصحيح فهو مذهب وإن كنتم أردتم الأصابع بعينها فإن ذلك يستحيل لأن الله لا يصف بالأعضاء ولا يشبه المخلوقين قال ابن قتيبة ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح وإن الذي ذهبوا إليه لا يشبه الحديث لأنه قال في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقالت له احدى أزواجه أو تخاف يا رسول الله على نفسك فقال إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله تعالى فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله فهو محفوظ فما كان يحتاج إلى الدعاء وإنما هو عندنا مثل الحديث الآخر يحمل الأرض على أصبع, يحمل الأرض على أصبع وكذا على إصبع ولا يجوز أن يكون الأصبع هنا نعمة ولا نقول اصبع كاصابعنا ولا يد كايدينا ولا قبضه كقبضاتنا لأن كل شيء منه لا يشبه شيئا منا هذه الشبهه الخامسه على الحديث على حديث قال قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن والحديث رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عبد العاص بلفظ ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد نصرفه حيث يشاء وفي حديث الحديث الآخر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا روه ابن عاصم في السنة والآجر في الشريعة وان كان في سنة ضعف لكن يشهد لها الحديث السابق فهذا الحديث المعترض يقول ما المراد بالأصابع هل تريدون بها الأصابع النعم أو تريدون بها الأصابع تثبت لله ينرسوا أن أن نعم هذا عضو وينرسوا أنها يسوع الله الصادق هذا مستحيل لأن لأن هذا عضو والله لا يصف بالعوض ولا يشبه المخلوقين والجواب الجواب أن الله الصادق ثابت لله تعالى كما أن ليات ثابت لله تعالى لما أوصته الله نفسه أو أوصته الرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا النسك والآن ثم عالم أبو الله هل أنت مع عالم الله رأيت أولي أثبت الله لنفس الأصابع واليد والسمع والبصر والعلم والقدرة والاستواء والعلو. لفتوال الله كما يقول بداره وعظمته. ولا نقول نؤولها بالنعمة كما يقول لهذا المعتبر. ولا نقول أنها تشاء الأصابع المخلوقين. كما جاء في الحديث الآخر أن الله يضع السماوات على أصفع والأرضين على أصفع والماء والسرع على أصفع والجبة على أصفع والسائرة خطي على أصفع ثم يهزهن لا يدفا يقول الملك أنا, أنا ملوك الأرض. إذن أثبت الله خمس أصابع. كباري في جلاله هو عظمة. مقوله بقلوب العباد بين الصعيم الرحمن. لا بعضهم أيضا كذلك. أولها وقال كيف كيف يكون قلوب العباد بين الصعيم الرحمن؟ نحن الآن لا نحس بأن الصابر الرحمن في في صدورنا وقلوبنا. وهذا من الجح. البينية وواسع معناه واسع في اللغة العربية يقوله استحاب المسخر بين السماء والأرض. استحاب السماء لا يلزمها المُواسة، ما يلزم المُواسة. الاستحاب ما تمس الارض ولا تمس السماء بين السماء والارض البينية في اللغة في العرب واسعة، فلا فلا يعني فلا يتوحّم المتوحّم من البذعية. يقول ان ان صبي الرحمن واسع لقلوب العباد. ما نراه المُواسة. نقول البينية واسعة ولا يلزمها المُواسة ولا والمحلاة كما في الآية. فالسحاب المسخر بين السمر ومسافة بين السحاب وبين ومسافة بين السحاب والأرض وتعالى جعلها بينها أجاب ابن قتيبة رحمه الله قال دحنا نقول إن هذا الحديث صحيح وإن الذي ذهبوا إليه لا يشير الحديث لأنه قال في دعاء يا مقلب أطوله ثبت قلبي على دين فقال فيه زوجات أزواجه أو تخاف يا رسول الله على نفسك قال إن قلب المؤمن بين الله من الله فإن كان قلبه عندهم بين النعمتين من نعم الله فهو محفوظ اذا قتب لصابع وهو نعمتين فهو محفوظ يعني هذا ثلاث معه معهم فما كان يحتاج إلى الدعاء إذا كان قلبه العبد بين النعمتين ما في حاجة إلى الدعاء محفوظ وإنما هو عندنا مثل الحديث الآخر يعني عندنا مثل الصفه مصرحة الله الحديث يحمل السماوات على الله يعني يثير الحديث أن الله يضع على الصع على ولا يجوز أن يكون الأصع ها هنا نعمة ولا نقول أصع كأصابعنا ولا يدون كأيدينا ولا قط ثم قبل لأن كل شيء منه لا يشوش شيء منه نعم نعم حديث آخر قالوا ورويت ان النبي عليه السلام قال رأيت ربي في أحسن صورة ووضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثندي قال ابن قتيبة ونحن نقول إن الله تعالى لا تدركه الأبصار في الدنيا وإذا كان يوم القيامة رآه المؤمنون كما يرون القمر ليلة البدر وكذلك قوله لموسى لن تراني يعني في الدنيا ثم قال وكذلك نقول إن نبينا لم يره إلا في المنام وعند تغشي الوحي له ثم رواه بإسناده حديث ام طفيل وأنه راى ربه في المنام في صورة كذا ونحن لا نطلق على صورة تشبيها بل, بل مخالفة لغيرها كما خالفت ذاته غيرها من الذوات نعم هذا الشبهه السادسة على حديث رأيت ربي في أحسن صورة هذا الحديث رأيت ربي في أحسن صورة ثم وضع يده بين ستفين حتى وجدت ضرد أناملة هذا يسمى حديث اختصام الملع الأعلى. فالشرح هذا مراجب في رسالة مستقلة شرح حديث صاب البلاء العلم أن الله تعالى قال لو أيت ربي في أحسن الصورة فقال يا محمد بما يختصب المعلاء فقلت لا أعلن رب فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد ناملة فعلم فقلت في نقل الأقدام إلى الجماعات وفي انتظار الصلاة بعد الصلاة إلى آخر الحل وهذا الحديث إنما رؤية منامية رؤية منامية ورؤية النبي صحق والحديث تابت رأه والإمان محمد السلملي في سياق طويل وقال سلملي حسن صحيح وقال سألتم محمد بن الثماني عن هذا الحديث فقال هذا الحديث صحيح صحه الألباني والحديث شواهد عديدة عبد الرحمن بن عايش وابن عباس وثوبان بن عمر وهو مفصل في تقريب كتاب الأولى لابن رجب فكما ذكر. المحقق. إذن هذا الحديث في رؤية في المنام ثابت. ابن قتيبة رحمه الله أجاب عنه قال إن الله تعالى لا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. نح أولا نقول هذا رؤيا منامية رؤيا رؤيا منام. النبي رأى ربه في المنام ولازم لذلك. ورؤية والرؤية رؤيا الله في المنام أثبتها جميع أهل الطوائف كما قال أستفسر ثمينية. إلا الجهمية من شده إنكارهم برؤية الله حتى أنشى رؤيه الله في المنام وقال جميع الطوائف نسبة رؤيه الله في ولازم ولا يزن من ذلك التشفيق لأن, لأن الإنسان يرى ربه على حسب اعتقاده فإن كان اعتقاده صحيحا رأى ربه في صورة حسنة ولذلك لما كان قد الناس في اعتقاده قال رأيت ربي في أحسن الصورة وإن كان اعتقاده فيه خلق رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده ولازم لأكفش به والنبي قال رأيت ربي في أحسن صورة هذا الرؤية منابية أما الرؤية في الدنيا فالله تعالى يرى محده في الدنيا وفي الآخرة المؤمنون يرون ربهم كما في الآيات وفي العدي المتواتره ابن قتيبة قال ونحن نقول إن الله تعالى لا تبريك الأبصار في الدنيا وإذا كان يوم القيامة رآه المؤمنون كما يرون القبر ليلة البدر وكذلك قوله لموسى لن تراني يعني في الدنيا ثم قال وكذلك نقول إن نبينا لن يراه إلا في المنام يعني هذا الرؤية وعند تغشي الوحي له هذا يعني قوله عند تغشي الوحي له هذه لا دليل قوله إن النبي يرى ربه عند تعشر الصواب الأجلسة على المخصوص إن الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه ليس المعراج بعين رحمه وإننا بعين القلب و وحكى شيخ الكتاب متمر رحمه الله اجماع السلف على أن الله لا يرى لا يراه احد في الدنيا إلا في ليلة المعراج النبي الرسول ليله المعراج هي في فيها الخلاف وقال ليس في الادله ما يقتضي انه راهه بعينه الرسول ليله المعراج ولا ثبت ذلك عن احد الصحابه ولا في الكتاب ولا في السنه ذكر ابن قتيبة حديث ام الطفيل وأنه راى ربه في المنام في صوره كذا وهذا ذكر ابن قتيبة في ضمن اعتبارا على لقوم يقولون إن النبي لم يرى ربه إلا في المنام وعند تغشي الوحي له وأن الإسراء كان بروحي دون جسده واحتج لذلك بحليث حديث المطوفين وغيرها والصواب أن الإسراء كان بروحي وجسده وأن النبي ظلم يرى ربه بعين رأسه وإن مرأه بعين قلبه هذا الذي دلت عليه النصوص يقول المؤلف نحن لا نطلق على الصورة تشبيها بل مخالفة لغيرها كما خالفت ذاته غيرها من الذوات وهذا لا شكنا هذا في جميع الصفات الصورة صفة ثابتة لله جل وعلا في حديث كثيرة فالواجب امرارها كما جاءت ويسوثوا على ظاهرها لله تعالى خلافا لأهل الكلام الباطل الذين يقولون عن الله صفة كماله أو يتأولون بالتأويلات الباطلة نعم حديث آخر قالوا رويتم أن الله خلق آدم على صورته والله يجل أن يكون له صورة أو مثال قال ابن قتيبة ونحن نقول إن الله يجل أن يكون له صورة او مثال غير أن الناس ربما الفوا الشيء وأنثوا به فسكنوا عنده وأنكروا مثله ألا ترى أن الله تعالى يقول في وسط نفسه ليس كمثله شيء وهذا يدل على أن مثله لا يشبهه بشيء ومثل الشيء غير الشيء فقد صار على هذا الظاهر لله مثل ومعنى ذلك لله مثل لله مثل ومعنى ذلك في اللغة أنه يقام المثل مقا... مقام الشيء نفسه يقول قائل م... مثلي لا يقال له هذا ويريد نفسه في... فيكون قوله ليس كمثله شيء يريد هو, ش... يريد هو كشيء ويجوز أن تكون الكاف زائدة كما يقول كلمني بلسان كمثل السنان ثم قال وقد, وقد اضطرب الناس في تاويل هذا الحديث فقام قوم من أصحاب الكلام أراد خلق آدم على صورة آدم وهذا غلط لأنه لا فائدة في ذلك ومن يشك أن الله خلق الإنسان على صورته والتباع على صورها والأنعام على صورها وقد قال وقال قوم خلق آدم على صورة عنده وهذا لا يجوز لأن الله لا يخلق شيئا من خلقه على مثال فقال قوم في الحديث لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة يريد على صورة الوجه وهذا ايضا بمنزله التأويل الأول لا فائدة فيه والناس يعلمون أن الله خلق آدم على خلق, على خلق ولده ووجهه على, وجهه ووجهه على وجهه وزاد قوم في الحديث أنه مر برجل يضرب وجه رجل فقال لا تضرب فإن الله خلق آدم على صورته أي المضروب وفي هذا من الخلل ما الأول وقال قوم خلق آدم في الجنة على صورته في الأرض لم تختلف قال ابن قتيبة والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بإعجري من اليدين والأصابع والعين والوجه وإنما وقع الالف لذلك لمجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن وإن وقع الالف لتلك وإنما وقع الألف لتلك لمديها في القرآن ووقعت الوحدة من هذه لأنها لمت في القرآن ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكثيّة ولا حد نعم هذا الشبه على هذا الحديث خلق الله عز على الصورة صوره في السماء ست نجرا وهذا الحج رواه الشيحان بقالي وسما غيرهما وهذا الحديث فيه إثبات الصورة لله عزوجل كما والضمير يعود إلى الله هذا هو الصور الذي جلت عليه المصدر الذي قرهم محققون كالإمام أحمد وشيخ السام وبد القيم من أهل الحلم من السنة وجماعة قالوا الضمير يعود إلى الله خلق الله على صورته يعود إلى الله عز وجل ويدل على ذلك الروايات الأخرى التي صحها الحافظ. في الفتح في الجزء الحادي عشر خلق الله آدم على صورة الرحمن هذا يؤيد أن النبي يعود إلى الله خلق الله آدم على صورته وفي ثبت الصورة الله عزوجل ثبت الصورة الله عزوجل وهو يقص نوعا من المشابهة وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجزء لا في الجنس والمقدار لا في الجنس والمقدار ما ما قال إن الله إن إن آدم يش في الجنس أو في المقدار لا إنما نوع من المشابهة في مطلق الصورة ليس ولا يقول مشابه الجنس والمقدار ومر على القمر في الماء ان ترى صورة القمر في الماء فتقول هذه الصورة القمر تشبه القمر الذي في السماء هل هذا القمر الذي صورة التي في الماء تشبه القمر في الذات ذاته هي ذاته لا هل تشبه في المقدار في الجنس هذه مجرد صورة ما لها ذات ولا شيء ما لها ذات اللي في الماء صورة ما لها ذات ومقدارها ليس كمقدار الصورة التي في الأرض فهذا خلق الله هذا معلومة صورته يقتضي فيه نوعا من المشابهة وهي مشابهه في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار هكذا حق الشيخ الستميقى رحمه الله وهذا البحث صحة الشيخ الستميقى رحمه الله بحثا جيدا في بيان تلبيس الجهمية بيان التفسير الجاميه وهو المسمى بنقد التاسيس نقد تاسيس التقديم الرازي له كتاب سماه تاسيس التقديم وذكر فيه تاويل لحديث ورد عليه شيخ السام في هذا الكتاب سماه بعض الناس تسميه نقد التاسيس ويسمى بيان تاسيس الجاميه وهذا الكتاب كتاب عظيم وهو بيان التفسير الجاميه منها الشيخ محمد القاسم رحمه الله وجد ما يقوم من نصف ثم وجد النصف الآخر واخذته كلية وصول الدين قبل عشر سنوات وزع على ثمان طلاب ثمان رسائل دكتوراه وزع عليهم وحقق الكتاب وكنت المشرف على الثمانية كلهم ولكن تاخرت طباعته وهو الآن في مجمع الملك فهد إن شاء الله يطمع الآن بلع الوزاره وهو وسيطلع إن شاء الله و. وفيه بحث بحوث لا تجل في غيره بحوث عظيمة من ذلك بسات الصورة حتى إن الصورة وحدها من الصورة جاء بسالة دكسورة كاملة فهو كتاب عظيم وذكر رد على الرازي الرازي قال في هذا الحقيق خلق الله آدم على صورته لك فات قال على صورته يعود على صورة المضروب يعني المضروب لما رأى شخص نظر الشخص قال لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة المضروب سيكون تشبيه مقلوب قال شو هذا باطل هذا قول باطل القول الثاني أن الضمير يعود إلى ادم خلق الله آدم على صورة ادم وهذا باطل أيضا قال قال عبد الله بن أحمد لأبيه خلق الله آدم على صورة على صورة. صورة آدم قال هذا قول جهمية أي قول أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله والقول الثاني أنه يعود إلى الله هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص وفي فت الصورة لله والله تعالى لا يشوف المخلوقي له صورة لا تشوف الصورة المخلوقية وإن كان فيه في إثباتها نوع نوع من المشابهة من نوع من إلا, إلا أن هذه المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار وقد غلط في هذا هناك كثيرون من هو الاتحادية وشلوية وعزبودة رد, رد على إنشاء الاسلام رد على طاوة معدة ورد على بعض أهل الحديث حتى رد على الدارق رحمه الله قال له قول قال في في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وقال إن هذا إنه إن هذا تغير في, في أبصالهم حينما يرون الله يوم القيامة وينكرون وقال الشيخ السامي إن هذا بسبب الدهس حديث الصوره متعددة منها هذا الحديث خلق الله رضي معنا بصورته ومنها حديث الصورة أنهم يوم القيامة يرون ربهم في غير الصورة يتجلى لهم في غير الصورة التي في رأوها في, في أول مرة جمع بين هذه الحديث كلها وهو بحث عظيم إن شاء الله و. بحث عظيم وفيه فوائد عظيمة وأيضا من من غلط في هذا ابن خزيمة وهو من المثال السنة رد عليه الشيخ الاسلام في كتاب التوحيد أنكر الصورة قال أيها الناس لا تغلطوا ولا تغالطوا لا تثل تف... الصورة لله فإنها فيه تشبيه وأن رحمه الله هذه معدود في غلطاته أن الصورة فيها تشبيه هذا ليس فيه تشبيه وكما قال ابن قسيفة في آخر البحث الآن قال في, في آخر كلامه قال ابن قتيبة والذي عندي والله اعلم ان الصورة ليست في عجب من اليدين والاصابع والعين والوجه وانما وقع الالف لتلك يعني اليدين والاصابع والعين لمديها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه لانها لا بدأت في القرآن ونحن من بالجميع ولا نقول في شيء منها بكيفية ولا حد نعم هذا حق ولا, ولا ابن قتيبة رحمه الله قوله ان الله يجل ان يكون له صورة ومثال هذا فيه اجمال لكن مقصودها ان يكون له صورة تشفي الصورة المخلو... صورة المخلوقية وذكر ذكر في قول ليس كمثله شيء هو السمع البصير يقول هذا مثال نظيف كما أن الآية ليس كمثله شيء يدل على أن مثله لا يشبه شيء ومثل الشيء غير الشيء فقد صار على هذا لله مثل ثم قال آه ان أهل اللغة يقولون مثلي مثل لا يقال له هذا أو يريد الإنسان نفسه. وذكر قول آخر وقال إن هذا يجوز أن تكون الكاف زائدة. ثم ذكر الأقوال في الصورة. قال القوبي من الطارق أراد خلق آدم على صورة آدم. هذا سبق لنا قول الجهمية. قال وقال, وقال هذا غلط لأنه لا فائدة فيه. يفسد المعنى. خلق الله آدم على صورة آدم. هل هذا معنى صحيح؟ ماذا فاح؟ خلق الله آدم على صورة آدم. وكما قال لما وَحِدَ. هذا قول الجهمية. أي صورة اللي آدم قبل أن يخلقها الله؟ كيف خلق آدم على صورة آدم قبل أن يخلق له صورة أي صورة لعذب قبل ان يخلق هذا فهل. وقال قوم آخر خلق آدم على الصورة عنده وهذا أيضا مسلف. وقال قوم لا تقبل حوض فإن الخلق آدم على الصورة على صورة الوجه وهذا أيضا باطل. وزاد قوم أنه مر برجل يضرب وجه رجل فقال لا تضرب فإن خلق آدم على صورة على صورة المضرب فيكون من باب التشفي المقلوب. وقال قوم خلق آدم في الجنة على صورته في الأرض كل هذه الأقوال باطله والصواب كما كما ثبت. أن الضبير يعود إلى الله وفي يثباتPIه الثلة لله ان الله خلق آدم على صورته ويدل على الرواية صحيحة الحديث الصحيح الآخر خلق آدم على صورة الرحمن والشيخ حموديد رحمه الله أخذ من كلام الشيخ الإسلام رسالة جيدة في نحتي الصورة وسمى عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن أخذ من الناس الصورة خذها من كتاب الشيخ الإسلام تبين تليس الجامية نقوم بالتأسيس في في حياه الرحيم واتمنى ان يطبع هذا الكتاب في رساله الشيخ محمود تمنى رحمه الله أن يطبع هذا الكتاب وان شاء الله سوف يطبع ووفق الله جميع طاعته وثبت الله لنا هداه والصلاه على محمد وعلى